A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Ra T'ilke ayatul kitab wa qur'anin mubiin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 وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٌ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 قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم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 قال هؤلاء بنات إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذته الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجاره من سجيل ان في ذلك لايات للمتوسمين وانها لبسبيل مقيم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 سبح بحمد ربك وكن من الساجدين وعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العظيم